بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبه يومئذ واجفة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 فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله فاخذه الله هناك الى الاخره والاولاد ان في ذلك لعبره ان في ذلك لعبره لمن يخشى اان أشد خلقا من السماء أبداه رفع سمكها فسوىها وأخض سليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والتبال أرسها لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاغمه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واسر الحياه الدنيا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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا هَا إِنَّمَا أَنتَ مُنْثِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا